أحل لكم صيد البحر وَطَعَامُهُ متاعا لكم وللسيارة وحجم عليكم صيد البذ ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون